بالخواتيم يقول الإمام ابن القيم العمر بآخره والعمل بخاتمته وأذكر في هذا قصة لعلها تحرك النفوس لنعلم كيف كانوا وكيف صدقوا الله جل وعز في طلبهم وإخلاصهم وعملهم أخرج الإمام ابن أبي حاتم في تقديمة الجرح والتعديل والحاكم في المعرفة وابن البناء في فضل التهليل وثوابه الجزيل بسند حسن إلى محمد ابن مسلم ابن واره الإمام قال رحمه الله حضرت أنا وأبو حاتم الرازي والمنذر ابن شاذان عند أبي زرعة عبيد الله ابن عبد الكريم الرازي في النزع عند النزع فقلت ابن واره يقول قلت لابي حاتم تعال حتى نلقنه الشهاده فقال ابو حاتم اني لاستحي من ابي زرعه ان القنه الشهاده ولكن تعال حتى نتذاكر الحديث فلعله إذا سمعه يقول قال محمد بن مسلم بن واره حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم النبيل قال محمد بن مسلم بن وارة حدثنا أبو عاصم النبيل قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن صالح قال فارتج علي الحديث وكأني ما قرأته ولا سمعته هيبة من الإمام ابي زرع فقال أبو حاتم حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم النبي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن صالح فارتج علي الحديث فكأني ما قرأته ولا سمعته فطن إليهم أبو زرعى أنهم أرادوا تلقينا حديث الشهاده فقال وهو على فراش النزع قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم النبيل عن عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن أبي عريب عن كثير بن مره عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله قال فخرجت روحه مع الهار وتتمة الحديث دخل الجنة فهؤلاء القوم أيها الأحباء صدقوا ما عاهدوا الله عليه علم. عمل تقرب طاعات تنسق لله جل وعلا ترجمة لهذا الاعتقاد ولهذه السنة المباركة النيرة المنورة صدق الله فصدقهم الله جل وعلا وفي ترجمة شيخ الإسلام ابن تيميه الحراني رحمه الله وغفر له. ومعلوم من هذا الرجل كم